شبكة قراء طيبة الطيبة تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمره نساهون يسالون ايانا يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم يسعدون ان المتقين في جنات وريون اخاذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلًا مِنَ الْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقْنِينَ فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فوارب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تدعون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم كرون فراغ إلى أهله 129. فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 121. بغلام عليم فأقبلت في فصفكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون عليهم شجارة من طين مسومة عند ربك للمسركين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا في اتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برك قال ساحر او مجنون فاخذناه وجلودا فنبذناه في اليم وهو مليم وفي عاد اذ ارسل عليهم الريح العقيم ما تدع من شيء عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمت عوحة تاحين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا انتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بني 118. And the earth we have given it, so we are doing what they are doing 119. إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلين رسولٍ إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل بي بل قوم طاغون فتولعهم فما أن تذكر فإن الذكريات فهُم مُؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا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 مع تحيات شبكة قراء طيبة الطيبة نسعد بزيارتكم لشبكتنا wwwq